كتاب ربنا كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه انتهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا سبحانه وجل في قد بينا الى مساله مهمه جدا وهي مساله الايثار التي هذه السمه وهذه الصفه التي تحلى بها الانصار لذلك جعلهم الله ساده على الناس جميعا ومع ذلك هذا عجب عجاب يقابلوا, يقابلوا الى ايثار الانصار بالأسرة هنا الله رعاه بيختبر صدقهم في ذلك تعلمون بأنهم باعتراف المهاجرين ما رأوا مثلهم أكثر مواساة في في في في عسرة أو أكثر بزلا في في جود وفي يسار الله رعاه أيضا وصفهم بهذا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وزاد قال ما شح نفسي وشح مهلكة وبين الفرق بين الشح والبخل بين الفرق بين الشح و والبخل هذا امر, أمر من الهم المكان الشح الذي ذكر الله في القرآن هو أن يأكل مال أخيه ظلما وأما البخل فهي صفة مشينة جدا بئيسة تعيسة هذه صفة بئيس تعيس من يصفي البخل أعوذ بالله هذه من أسوأ صفات المؤمن وزاك الله على جواد كريم يحب كل جواد كريم وكان النبي صلى الله عليه وسلم جواد كريم كما قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجهد الناس وكان أجهد ما يكون في رمضان حين يدرسه بالقرآن هذه أيضا فيها دلالة أن جود العلم أعظم من جود المال بكثير طبعا لأنه عليم أبو طالب قال, قال للكمير بن زياد وكان استناد في كلام قال له ال في التفريق بين المال وبين العلم قال ال العلم يزكو بالنفقه والمال يقل فوصف الله تعالى الأنصار بالإثار وهذا الإثار عام وهو من أعظم من أعظم المدائح التي تكون في الإنسان إلا الإثار في العلم فهذه في دلالة أو الإثار في التعاط ولذلك في قاعدة فقهية عامة الإثار الصوت في الفيس أعتقد جيد ما في شيء أنبئوني بعلم رضي الله عليكم أنبئوني بعلم كنتم صادقين حتى أعلم فالقاعدة العامة لا إizar في القروبات لا إizar في القربات ال القروبات فا تؤثر الناس على كل شيء من أمر الدنيا عم أمر الآخرة لا قد قال الله تعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون إذا الحمد لله ممتازه وفي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون, الحمد لله ذلك فليتنافس المتنافسون. فالحمد لله ممتازه ممتاز الجميع هذا صار إجماعناه الآن ونعم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فالإثار في الطاع في القربات يعني يا سمراء كل قل ممتاز قلية تنافس المتنافسون فالإثار في الطاعات مكروه ما يصح بحرم الحوالب التسابق في الخيرات هو المطلوب أصالة نعم نعم قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم شوفوا هنا, هنا والذين جاءوا من بعدهم تكلم عن المهاجرين والأنصار وبين ما كانت الالأنصار وال المهاجرين الله جل في علاه بينا أنه أن أن المهاجرين هم سادة الناس الذين خرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله وردوا ينصون الله ورسوله إخلاصا لله جل جل في علاه ينصون الله ورسوله إخلاصا لله جل جل في علاه والله والله قد أوضح ذلك بما في قلوبهم ثم بينا مدحا في الأنصار الذين تبعوا الدار الإيمان من قبلهم وقال أولئك هم الصادقون على المهاجرين وقال عن عن الأنصار أولئك هم المفلحون وهذا لا بها أبو بكر على على الخلاف عندما قال سماكم الله في كتابه المفلحين وسمانا في كتابه الصادقين وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فأنتم تبع لنا الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هؤلاء القسم الثالث الذين يئمن من استحق يستحق فقراهم من مال الفيء الله تعالى تولى بيان صرف الفيء لهم الذين جاءوا من بعدهم وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين الذين جاءوا من بعدهم وتابعوهم بإحسان انظر إلى الى الى كمال الاخوه في الله انظر هنا إلى الذهب الخالص عندما عقد القلوب وأواصل المحبة بين بين بين المؤمنين في رضا علام الغيوب سبحانه جل جل في علا والذين جاءوا من بعدهم ما رأوهم ما عاشوا معهم ما جلسوا معهم هي يعني يعني تسطرت بعض الصفات والسمات التي كانت لهؤلاء سطرها الله جل في علا في كتابه ف قلوبهم الذين جاءوا من بعدهم تاقت بقلوبهم لمثل هذا الخير العميم وهذه الصفات والسمات العظيمة فقالوا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا في لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا فتشو الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ربنا في لنا ولاخواننا الذين قالوا قال ولاخواننا ولذا قال ان المسلم اوثق أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تعطي في الله وتمنع في الله انما تنالوا الا الله بذلك لما مر رجل وقال يا رسول الله ان يحب هذا الرجل في الله لطاعته قال أذكرت له ذلك قال لا له. له. له ذلك لأن هذا يقوي أواصل المحبة وهذا كما قلنا مقصود الشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فساد ذات البين هي الحلقة وشوف انظر الله في ما أعطى على عمل أجرا دون نية إلا هذا العمل لا خير في كثير من نجوههم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيها اجل العظن شوف هنا قال يعني الخير كل الخير أن تصلح بين الناس وندسع بين الناس حتى أن الكذب الذي هو محرم قد اباحه الله تعالى في, في الإصلاح بين بين الناس والذين جاءوا من بعدين يقولون ربنا لنا والاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك فرحب الغل من صفات المنافقين الغل والحقد والحسد هذه من ادواء القلوب لذلك قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل يدخل جنة كل صدوق اللسان مخموم القلب قالوا أما صدوق اللسان فعلمناه فما القلب التقيي النقي لا حسد ما في غل ما في حقد ما في ما في حسد على أحد ما في إضمار ضغينة في القلب ولذلك الرجل ثلاث مرات يخرج والنسلام يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة ويخرج نفس الرجل فقط كان لأنه يعني تقي قلب نقي القلب أحبك الله بها أحسن الله عليك ورفع الله مقامك وجعل ذلك في ميزان حسناتك نعم نحن من, جاء من بعدهم من بعدين ولذلك حب الصحاتي حب الصحابة علامة الإيمان حب الصحابة في القلب علامة الإيمان لذلك الإمام مالك قال كنا نعلم صبياننا لنا أن محبة الصحابة دين ندين الله به كنا نعلم صبياننا أن محبة الصحابة دين ندين الله به والذين جاءوا من بعدهن يقولون ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقونا بالإيمان ولا ترعى في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يعني إنك رؤوف بنا رحيم بقلوبنا ونحن ضعفاء وتعلم أن الإنسان عندما يسبقه أحد يعني إذا نظر عليه نظرة المنافس قد يمتلئ قلبه حقدا وحسدا فإن كان تقيا نقيا وإن كان محبا للخير فانه يحب له أن يكون, أن, يكون أن يكون متقدما مسارعا متنافسا صالح لذلك قال الله تعالى والسابقون أولون من المهاجرين أنصار الذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عن شوفوا انظروا هنا الفضل هنا لأن هذه هذه ممكن ان تدخل أنت تحت تحت هذه الآية أنت تختار نفسك انظر كيف كيف أنت بالنسبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت لمعاوية لأن المعاوية لأن معاوية كما قال الشعب هو بوابة الصحابة معاوية هو بوابة الصحابة كيف انت بالنسبة لمعاوية تترد عليه وتحبه وتحب سيرته ايضا تأمر الناس بالترد عليه ام لا لان من تجرأ على معاوية تجرأ بعد ذلك كسر الباب تجرأ بعد ذلك على الصحابة وزاك هؤلاء الاخباث الرافض وانا كنت في دبي ايضا رجل اسمه الكوبيسي ما ادري ما الامامات الكوبيسي هذا عراقي هو يعني مختص في التفسير لكنه ضعيف علميا اصالته وكان يقول بالتصريح تبجحا بجواز زواج وكان يسب معاويه لانه كان لي صديق عراقي كان بيعدو اسمعي الذين درسوا مع المهذب ودرسوا معي سامر الفلاحي اللي أطلق عليه قطرب كان وراء يمشي فاوقف السياره هم عندهم يعني بعض الاخلاقيات الرقية فوقف وقال اركب ركب علنا عراقي وسلم عليه فقال فبعد ما كلمه انه اخوه أعتقد كان مذيعنا شيء من ذلك فيعرفه يعني. قال له ان رزقت بمولود فهناهه ثم قال له ما سميته قال سميته معاوية أوقف السار قال نزل من السار انزل انزل انظر لانه أنه سمى معاوية وكان أمثال هؤلاء يدخلون لسان بعد ذلك في عائشه تصريحا لا تلميحا في هذا الباب فلذلك أنت تختبر نفسك هل تكون منهم أم لا؟ والذين جاءوا من بعدي فأنت من بعدي فالأنت تبعتهم بإحسان أم لا؟ وأصل الأصل أصير بذلك حبك لهم وهذا اختبار إيمان وربي هذا اختبار إيمان, إيمان محبة الصحابة رضي الله رضاه ولذلك قال لما مالك يحب صحابة دين ندين الله به نعم ربي واسمهم رجالا ونحن ما ندري أين نحن منهم والذين جاءهم بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخفار الذين سبقونا بالإيمان قال الله تعالى والسابقون الأولون من مهجيرنا والأنصار والذين اتبعهم بأحسن رضي الله عنهم ورضوا عنهم فأنت هنا ترى نفسك قد, قد وقفت موقفا عظيما بأن الله تعالى يرضى عنك بذلك والذين يتبعون بإحسانهم علامات واسمات أنهم يتبعون أثارهم الحسنة أو الجميلة يعملون بما يعملون يدينون الله بما يدين الله بهؤلاء فهم يسعون إلى نصرة السنة ونشر السنة وأنهم يعملون دينة أخلاصا وكلما كانت الكبوه أي الأوبة إلى ربهم جل في علا كل منهم يطلقها حالا ولسان حالي يقول وعجلت إليك ربي لترضى وعجلت لنا والإخوانين الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي بغضا وحسدا وحقدا للذين أبنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولذلك الإمام مالك استنبط من هذه الآيات العظيمة قال بأن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس فيما في مال الفي نصيب لعدم تصديم ما دح الله به هؤلاء في قلوبهم لان الله جعل بين أن الصفات والسمات التي لا بد أن تتوفر في من يستحق الفي ولا بل بل الإمام مالك أيضا آه نعم محبة العلماء دين الذين الله به والله دين الذين الله به حقا فإمام مالك أيضا استنبط من ذلك أن الرافض كفار بقول الله جل في علام عليه غيظ بهم الكفار قال من تغيظ على الصوأ فهو كفر من تغيظ على والمسألة فيها تفصيل ربنا كانوا رجولين الذين سبقونا ما لا تجعل في خربنا غلا الذين آمنوا إنك ربنا إنك رؤوف رحيم ولذلك عائشة رضي الله عنها شوف إيش قالت عشان كذا يسبوها قالت عائشة رضي الله عنها أمر أن يستغفروا لصحاب رسول الله فسبوهم ثم قرأت قول الله تعالى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان بل يغدون يغدون طرف عن زلتين وستاتي شدنه الله مرضى عنا جميعاً يا رب العالمين وجعلنا حقا من أهل الذين يسعون إلى إلى نشر الدين ونصرة س سنة سيد المرسلين لمن آمن وعمل وانظر إلى المنافقين كيف يفعلون هنا الآن وبضدها تتبين الأشياء انظر إلى الرجال الذين الله فلاؤهم كفحبنا من سبقهم وانظر إلى المنافقين وأفعال المنافقين وهذا ميزانه ميزان عدل ليعلم المرء أين هو ليعلم المرء أين هو صلى الله عليه وسلم فعله أن يعلمنا وأن يثبت الايمان في قلوبنا واجعلنا من يتعلم ليتعبدون شو ذلك بين الناس صلى الله امين رب العالمين اعملوا فكلهم ميسر لما خرق له اللهم ترى الذين نافقوا يقولون الإخوانيم الذين كفروا من الكتاب شوف قال الأخوة هنا أخوة أخوة الدين هي هي هي هي المقياس عند رب العالمين سبحانه وتعالى أخوة الدين هي المقياس عند رب العالمين قال ألم ترى يعني أخبرني أخبرني يا محمد أَمْ تَرَى الَّذِينَ نَفَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْكِتَابِ لَئِنْ خَرَجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَنْ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُتِلْتُمْ لَنْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لكاذبون. الله أكبر لكن ليس كل أحد يعرف الميزان هناك أغرار أغمار ويتسرعون في الحكم جهلا وإذا تبين لا يندمون. وهؤلاء يوضع على قلوبهم الغلف والقفل فلا نجات لهم إلا بالله جال في علام ألم تر الذين نافقوا يقولون الإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم الله يشهد إنهم لك كذب. بنظر في كذبهم، لأن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولا إن لا ينصرونهم، ولا إن لا يولون أدباره، ثم لا ينصرون. الله رعى يكشف زيف وكذب المنافقين في مسألة بني النذير. هم المنافقون أرسلوا لبني النذير. النذير في ذلك أرسلوا إلى يهود بني النذير. يعني يعدونهم يعني يعبئونهم لقتل محمد صلى الله عليه وسلم، ويعودونهم بأنهم ينصرونهم، أنهم يكونون معهم. وقال عبد الله بن سلول وقال عندي. ألف جندي أو قال يعني ما يقرب من ألف جندي جندي يكونون معكم ينصرونكم ويقوي جانب بن نظير على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لذلك قال الله تعالى إن يا محمد فعجب من الذين نفقوا يقولون الإخوانين من الذين كفروا من أهل الكتاب وسماها أخوها أن هذا هو علامة النفاق علامة النفاق أن تتخذ أهل الكفر إخوانا هذه علامه النفاق وعلامه النفاق ايضا ان تجعل بينك وبينهم يعني رابطه رابطه قلبيه فانه ولا ولا ولا يمكن ان يعكر على ذلك قول لاذ لفعله والى والى عاد اخاهم هودا طبعا هو قال اخاهم هنا الان كيف الاجابه عن ذلك اثبت اخوه الان كيف الاجابه عن ذلك والى ثمود اخهم صالحا والى عدن اخاهم هودا نعم كيف الإجابة عن ذلك ليس الدين. يا تقول أخوات النسب فقط. أحمد علي أيضا قال أخوات النسب فقط. أخوات النسب القرابة وليس الدين أخوات. الأخوة الإنسانية هذه باء هذه تريديها تريديها خلف الكوكب يا أم الأبرار؟ لأن الله قطع الأخوة الإنسانية قطعها. وده طبعا يتنظر به هؤلاء الأغراض الأغمار. ما في حاجة اسمها الأخوة. أخوة, أخوة الـ الـ الإنسانية قطعها الله جالفعلا تعرفون كيف قطعها عندما قال الله جالفعلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا فقطعها قطع الأخوة الإنسانية على ما يقال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا هي الحق أن أخوة النسب لازموا التعطف والترحم والرأف بهم عند عند عند, عند, عند دعوته وفيكم بارك يبقى, يبقى هو أصالة يعني بينا الأخ النسب الموجودة مع مع وهو الدعوة إليهم برحمه وبرافه وأراد نجاتهم ما أراد ما أراد الإهلاك نعم ألم تعل الذين نفقوا يقولون يبقى هنا عندما ترد الأخوة بين بين الكفر وبين أحد من الإسلام فاعلم أن النفاق نبت نبت في قلبهم لان الله قطعها لا ترد قوم يؤمنون بالله لا يوم الاخرى ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أبقاهم وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذه دلالة على الخود النسب أمام عبد الله نعم هذا صحيح فهنا هنا الله تعالى قطعها ولذلك قال الله تعالى قد كان لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال قوم إنا برآء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وأدى بيننا بينكم عداوة والبغضاء ضو أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ولذلك دغل في القلب وغبش وفيه اختلاط إيمان امتلأ القلب بمحبة له الكفر فهذا نفاق محض فنسأل الله ان أن نطهر قلوبنا قال أمتر الذين نفاقوا يقولون اخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأنه من لأخوانهم أحدا أبدا وإن قتلتم نعم لا ننصر قالوا نحن سننصركم على محمد اثبتوا على ما أنتم عليه ونحن ننصركم على على محمد. شوف الله جعل إشقال والله يشهد إنهم لا كاذبون. كاذبون في هذا الوعد الذي وعدوه. وهم لا يستطيعون إلى ذلك شيئا لا لا لا لا ولا اعتادا ولا ولا شجاعة ولا إقداما. بل هم اجبن الناس وأسوأ الناس وأخبث الناس. أهل النفاق هم أسوأ الناس فعلا أهل النفاق أسوأ الناس فعلا ولذلك هم أسوأ الناس مالا إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار. والله يشهد إنهم لكاذبون إما لأنهم لا يقع منهم الذي قالوا ولهذا قال تعالى لئن قتلوا لا, ينصر لا ينصرونهم لا ينصرونه. يعني لو حدث القتال لا يمكن أن تراهم ينصرونهم بل, بل بل هم يخافون ويجبنون لئن قتلوا لا ينصرونهم اي لا يقتلون معهم ولئن نصرهم. إن فرضنا جدلا وهذا اسم التنزل مع الخصم عند المناظره إن فرضنا جدلا ولا قتلوا لا ينصرون لا ينقتلوا لا ينصرونهم ولننصرهم لا لا يولنا الأدبار ثم لا ينصرون وهذه هذه هذه تعتبر بشاره مستقلة بذاتها لمن لأهل الإيمان الله جل وعلا يبشر بأن هؤلاء الكفره الفجرة عندما وعدهم هؤلاء المنافقون على النصر فإنهم حتى لو نصرهم فإن الله يجعل النصر لأهل الإيمان إذا التقى الصفان قال ابن إذا التقى الصفان نعم وكان في الجانب إيمان وكفر فالإيمان ينتصر من ينتصر. أما إذا انتقى الصفان والمسألة ليست دائره على الإيمان والكفر فالمسألة على الكفة, المتع... الكفة إذا تعادلت او الكفة إذا رجحت بالعدة والعتاد ولذلك عمم الخطاب ضربها ضربا أص... أصيلا عندما بعثوا إليه بالمدد قال والذي نفسي بيده ما قتلنا القوم بعدة ولا بعتاد لسنا كذلك ما قتلنا القوم بعدة ولا عتاد. الآن نحن الهم عندنا وعدنا ما ستطعت من قوة نعلقوا الإيمان هي أهم في هذا الباب فقال قال ما قاتلنا القوم بعدة ولا بعتات ولكن قاتلنا القوم بتقى وإيمان الإيمان هو هذا لذلك قال الله تعالى لا يولن الأدبار ثم لا ينصرون لانتم أشد رهبة في صدورهم من الله شوف أعوذ بالله وعنوا هنا الآن يتحشون المؤمنين وخافون من المؤمنين يفعلون ذلك يعني خشية أن تنزل عليهم سيوف المؤمنين وهو هذا هذا جزاء نفقة لو تفهم بانه لما لم يخف من الله تعالى خوفا والله من كل شيء الله من كل شيء, من كل شيء من لم يخف من الله تعالى في خوفا الله من كل شيء ومن خاف الله فإن الله تعالى من كل شيء قال أنتم أشد رهبة في دوري من الله يخافون منكم أكثر من خافين من الله إذا وارزاق الله تعالى إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية ولهذا قال الله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ذلك بأنهم البهون بسببيه البهون ذلك بأنهم قوم لا يفقهون يعني الذي جعلهم كذلك هم لا يفقهون وانظر هنا إلى الجهل ماذا يفعل الإنسان ولذلك قلت دائما عمق الإيمان يترتب على فقه الإنسان بأجمل صفات الرحمن بأنه بأنه كيف يتعرف على ربي بصفاتي وصفاتي الذاتية والفعلية وكيف يعبد بها لله دلل ذا قال قال الله تعالى مبينا العلة ذلك بأنهم قوم لا يفقون لا يفقون لا يعقلون عن الله دل فعلا مراده ولا يفقون كيف يتعرف على الله دل جاهل ربهم لما جهل ربهم تخبطوا عشواء تخبطوا عشواء وعظم الناس قربة من الله دل عالمهم به لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر هؤلاء الذين كفروا بالله لا يستطيعون قتلكم إلا من وراء جدر ليس فيهم الشجاعة ولا البسالة أنت ترى الآن هم يرمون من فوق طائرات ترمي والمواجهة العسكرية عند أهل الكفر أهل من منعدمه من ما عندهم إلا هذا الإلقاء من الأماكن البعيدة كما وصفهم الله وصفا دقيقا لما لأن الله على يجعل في قلوبهم الرعب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بالرعب مسيرة شهر فقط من النظير سامعوا ابن الله سلام ارتعبوا فزعوا هدموا بيوتهم وحصولهم ونزلوا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ليحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب مدار الأمر على القلوب النصر على القلوب الاختيار على القلوب الاستفاء على القلوب الرفع على القلوب التقديم والتأخير على القلوب المسألة محض قلب ده الحديث وان كان يعني هو موقوف مرفوع موضوع موقوف صحيح عن عبد الرحمن بن عوف قال ما سبق الناس ما سبق الناس أبو بكر وقرا في قلبي وهذا الشيء يقر في قلبي هو الذي يعني بين لنا بجلاء مكانة ابي بكر عند الله عندما قالوا على تاري أولو, اولو اولو الله يتكلم أحد خلقي بصيغة الجمع كيف مكانته عنده هنيا الله بكر بهذه المكانة ولا تري قولوا الفضل منكم السعم أن يؤتوا القربه إلى آخر الحديث إلى آخر الآية قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر لا لا لا يستطيعون المقاتلة ولا المجابهه الصريحة لأن الله أرعب قلوبهم سبحانه وجل جل, جل في بأسهم بينهم شديد عدتهم فيما بينهم لا يحبون انهم ما تألفت القلوب لا تتألف إلا على الله يعني أنت تأذيت حتى المحبة حتى العاطف العطف الجبلية تراها أن الرجل يحب المرأة لأنها امرأة يميل لها ميلا جبليا والمرأة تفعل ذلك تميل ميلا جبليا يزداد ذلك تتنامى إن كان فيها ان كان فيها وازع وازع الطاع وازع الله ده في أو الهدف الذي يتحد بأنه يسلكون طريقا إلى الله ده لا في علاء فتريد المحبة انسيابية تتنامى تتسامى جدا تتنامى نعم وتتسامى هو التنامي فتكون أرق ما يكون أن المحرك الرئيسي هو هو محبة الله الذي فعله ولذلك العلماء يقولون كلاما من ذهب يقولون الحب في الله لا يزداد بالبر ولا ينقص بالجفاء لا تزداد بالبر ولا تنقص بالجفاء وهذا معيار أيضا لبيان هذه المحبة هذا معيار, معيار عظيم جدا قال بأسهم بينهم شديد عداوتهم وكما قال الله ويذيق بعضهم, بعضهم بعضكم بأس ولذا قال تعالى تحسبون جميعا وقلوبهم شتى يراو مجتمعين فتحسبهم في الظاهر كما يعمون على الناس وهم مختلفون غاية الاختلاف وهذا هذا هذا الاختلاف في, ال في اهل الكتاب والمنافقين ونتمى ولا نعمع ما قال قال هؤلاء اهل الكتاب اذا جلسوا سبعة خرجوا تسعة اختلاف عالي جدا بينهم ولذلك الله تعالى حذر المؤمنين أيام تحذير عندما قالوا لا تنزعوا فتفشلوا وتذهب بريعكم قال النسلم لأبي أبايد من جراح عندما بعثوا في غزوات السلاسل إلى عمرو بن عاص قال تطوع ولا تختلف حتى لما قال عمر أنا أم أنت أتيت علي وأنا الأمير قال نعم قد قال النسلم تطوع ولا ولا تختلف قال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون هذا التشرزم وهذا التقطع وهذه العدوات من أجل أنهم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كما قال الله تعالى كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا بلاء ولهم عذاب أليم قال ابن عباس كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بني قوي نقاع قال ذلك بانهم قوم لا يعقلون لا يعقلون هذه مش, مش, مش يعني هذه هي أم المشاكل في هذا الباب بانهم لا يعقلون لا يعقلون العقبة لا يعقلون الطريق لا يعقلون بها يستضيئون في سيرهم لا يعقلون كيف النجاة لا يعقلون كيف نجد وهذه المشكلة الكبيرة على الجهل أنهم في ظلمهم وظلامهم هنا يتخبطون عشواء ونهايتهم ليست سعيدة اما العلماء وان زلوا وان سقطوا فإن, فإن النهايات لأسرها تأتي على استنارة الطريق وعلى معرفة فضل العلم الذي ينصر دين الله جلال فعلا في عبد المسعود قلوبهم شتى هذه قراءة تفسيرية هذه ليست قراءة سبعية هذه قراءة ابن مسعود في قراء في في في في قراءة قال قلوبهم أشد يعني أشد تشتتا هذه قراءة تفسيرية ليست قراءة سبعية هذه أظنه ذلك أو سلف أيضاً يؤكد ذلك أو أو أو أو ينكره هذه ليست قراءة سبعية ولا قراءة عشرية ابن مسعود في في قولي في قراءة قلوبهم أشت يعني أشد تشتتا هذه قراءة تفسيرية ليست قراءة سبعية ولا ولا قراءة عشوية نعم ممتاز بإذن الله خير الفائد المصنبطة مسألة الحقيقة يحترمون ديننا هذا مصنبط منقرب عليك جدا يا دليل خطا أمبين خطا أمبين يحترمونا ديننا ولا ح... لو يحترمونا ديننا لا لا لكم الأذان أنتي في فرنسا ولا في سويسرا لا سمعت أذانا في أمريكا أم الادعاءات هل سمعتي أذانا أو نعيم أيضا من أهل من أهل من أهل المحله قال ليست عشرية ممتاز ولا سبعية طبعا من باب أولى ممتاز يعني هي من الشواذ يا قراء تفسيري القراء هنا قراء تفسيري هل هل يسمعون اذانا هل يتركونكم في صلاه الجمعة ان الخطبه تكون خارج المسجد يسمعها من ياتي ومن يذهب هل يفعلون ذلك هل هل يسمحون لكم بالنقاب وكيف يحترمون انا بينت لك بينت لك هنا ابوابا للاحترام وش الاحترام هنا الان أخبريني بعلم لو سمحتي حتى اقتنع بكلامك الفاضل مصطفى مدار الرفعة على نقاط القلب مدار الرفعة على إن شاء الله بقابلك في المريخ بيزن الله عندما يكون عندما أراك في المريخ إن شاء الله أرى ذلك بيزن الله في أذان في بلجيكا توهمتي أنتي ولا نائمة في أذان هناك في بلجيكا في أذان جيبي مدار الرفعة والنّا وضر رفعت النداء والاصطفاء على نقاء القلب من شابه القوم كان منهم من شابه القوم كان منهم ويقولون ربنا فلان والاخوه ان الذين سبقونا بالايمان او ام انس اتت بها ظاهره بجلاءه الان بجلاء بجلاء اتت بها شوف حتى سمر قالت يكفينا لو يسمحوا لنا بالاذان <تصفيق> كل هؤلاء من اوروبا يا في أذان جيكا انت انت انت انت في احلامك تعيشين بعد لانكم احسن الله الحمد لله وشكرا كفى بقول السلام برئت زي من جلسه بين اظهر المشركين النفاق اصل الفساد فساد كل شيء متوقف على النفاق أعوذ بالله من ذلك أسأل الله على أن نهمنا الإخلاص والصدق ونعوذ بالله من الغش والتغرير أعوذ بالله نعوذ بالله هذه غبش القلب يظهر في ذلك أعوذ بالله في سيلة فالضب